جميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم الله دائما وابدا اسمه خير الاسماء مات مات مات مات يقول رب العزة في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا. وقال صلوات ربي وتسليماته عليه اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة وروي عنه صلوات ربي وتسليماته عليه أنه كان يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فيقول ابن مسعود, مسعود, مسعود كيف اقراه عليك وعليك انزل يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فاني احب ان اسمعه من غير علمنا صلوات ربي وتسليماته علي ان القرآن الكريم هو مأدوبة الله في ارضك فأتوا مأدوبته من ما تدعطه اخوة اليمان والاسلام ما اجمل ان يلتقي جمال بالجمال جمال ابداع الكلم وحسن الثلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ صاه النعماني القارئ بالاتحاد الجزاء والتلفزيون العربي والدول الإسلامية والمقيم بمفافظة الحيوم بجمهورية مصر العربية ندعو له جميعا بالتوفيق ولحضراتكم ولنا ولمستمعين عبر الماسير والتذكيدات بحسن الاستماع والتدبر لآيات القرآن الكريم فمع القارئ الكريم فليتفضل مشكور فان ردی ثين آط ف ح كان لوم جنج الن تُ الف د من لا أكان البحر ذا الكلمات ربي لا البحر ولا by my Shabbat No, no. بم كان يضلوا ارى ربي فليعمم العمل صالحا فلي idiot يُحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَى هُكُمْ إِلَى هُمْ وَاحِدٍ فَمَنْ لا يرجو لقاء ربي بل يعمل عملا صالحا ولا يشيك ولا وان in no. love no. ضرورة لمن ربك عبده Come on. Amen, Amen. موسیقی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَوَالٍ مِنْ وَرَاءٍ يرثني ويرث من آل ياحوب واجعل رب رضيا يا, <تصفيق> يا لان من مهو يحيالا نجعل من قبل سمية قول <تصفيق> We're gonna بالو دیو لی زای ولا مام قال بَاءَنَ ما رَوْرًا بِنْكِمِ أَغَبَ لَسِقُ لَامَا a yeah. yeah. of تنبيه قومها سخنيلو قالوا يا ما يوم لا كن زيد شيئا ان Yeah. Yeah. yeah. What? Watch out. سبحانه سبحانه إذا قضى أمضى فإنما يقُول له ما صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وكذا قد من والاسلام عشنا في رحابة الله والقرآنية المباركة سلام علينا ذلكم العلم القرآني إذا عيد قضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارب تحدي الإزاع وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كلها كل... كل... كل... المقيم بمدينة سلقه هراء جرم... الإزاع من دسائر أمريكا رضاية زارت البشمانيز محمد تامير سعد قوم الدربي مخازن الفراشة الكبرى زارت الحك سيد دياب الخدمة من دكان الممتازة زارت البشمانيز رضا النغولي المخص بالحصين مركز السكن باللوي شغل الله سعيكم جميعا